الله الرحمن الرحيم سبحان الذي الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي أسراب عدده ليسا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باوتنا أحسنتم أحسنتم لآفتكم وإن أتأتم فلها فإذا وليدخل المسجد كما دخلوه أول موح المسجد كما دخلوه أول Hoe in nauw zo naam not a I'll see وَأَنَّ الذين نَذَرُواْ أهالي مبصرة لتبتغوا فرداً من الله فيكم ولتعلموا ولتعلموا السنين Oh, John, En we niet in geslaagd. Wat voor de We kunnen niet vergeten dat we Oh, my ورجوله يوم القيامة كتابا يلقاه ما شوى القوى كتابك كفاقنا سكال يوم عايك حسين I am not a man of God. I am not a amen dein kraft verleihe uns ja maya santin bye Mani kan nine The <laughs> <laughs> One <laughs> hour.